والجبال أوتابا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا كوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا فَجَّاجَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَانْفَجَّاجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْأَلْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجدال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يدوكون فيها بربا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إلا حميما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 وكأسا بها قام لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه